وَنُف خَفِي السّورِ فَ الصعِقَ م فِي السَّموَاتِ وَمَا فِي الأررض إللاا مَ شَ اللهَّ ثمُنُ فِي خَفيِيهِ أُخْرىَ فَإِذَاهُ مُ قَامُ يَظُرُون وَأَشَْقَة الْ الأأَررضُّ بِنُورِ رَبِّهَا وَوضِع الْ الكِتَابُ وجيد أب النبيين والشهداء وقضي بينهم, وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 قِيلَ ادخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ مُخَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الذي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا شَاءَ سَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ